الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل شرح كتاب التوحيد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلد السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويقة للحاج وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن هذا الباب والبابين اللذين قبله في الكلام على أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا وأن هذا منشأ الشرك بالله تبارك وتعالى هو الغلو في الصالحين، وأن الغلو فيها هو سبب إلى عبادتها من دون الله تبارك وتعالى. الغلو هو مجاوزة الحد، سواء كان في المدح أو الذم، والمقصود هنا مجاوزة الحد في المدح. يصيرها أوثانا أي الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا يعني ما نصب للعبادة الوثن هو ما نصب للعبادة الوثن والصنم الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن هو ما لم يكن على صورة أما الصنم هو ما كان على صورة صورة إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك فكل ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان أي ما كانت على شكل كائن حي أو لم تكن على شكل كائن حي فمثلا التمثال بوزا هذا صنم أما الحجر والشجر فهذا كله من الأوثان وقد يسمى الصنم وثن ولا عكس لقوله تعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثان ومعروف أن أنهم كانوا يعبدون أصنان فيسمى فالصنم الوثن يعم الصنم والوثن أما الصنم فهو ما كان على صورة دل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا فما دونه من قبور الصالحين أولى بذلك الوصف أنه لو عبد من دون الله وصرفت له العبادة صار وثنا يعبد من دون الله قال لكن حماه الله تعالى بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه ودل الحديث على أن الوسن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها وقد عظمت الفتنة بالقبور لتعظيمها وعبادتها كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة صحاو الشيخ الألباني في كتاب صلاة الترويح ولخوف الفتنة نهى عمر عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حما جناب التوحيد والبعد من ناس كل البعد عما يقربهم من الشرك كان ينهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويبطل كل ذريعة وكل نبتة تؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم رأ يعني أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بوٍّة تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة الشجرة التي بيع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها ألف وأربعمائة صحابي كان الناس وهم في طريقهم إلى مكة يذهبون فيصلون عندها وجلسون تحتها يعني وكأنهم رجاء بركتها أو شيء من ذلك فخشى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يتطور ذلك حتى تعبد الشجر الشجرة من دون الله كما عبدت أشجر كثيرة وكما عبدت قبور كثيرة في الأمم السابقة وكانت بداية العبادة لها بأن يعكف عندها و. تعظم في النفوس حتى يتطور هذا الأمر إلى التبرك بها وصرف العبادة لها من دون الله تبارك وتعالى. قال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه مكان يعني مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه وهو في طريقه إلى مكة فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتثبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فلينضي ولا يتعمدها فليس معنى أن النبي صلى الله في بقعة من البقاع أن هذه البقعة مباركة ويستحب الصلاة فيها ويستحب قصدها وغير ذلك كل هذا مما لم يشرعه الله تبارك تعالى ولم يأتي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فنهى عمر بن الخطاب عن تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلى حيث صلى فمن أدركته الصلاة في هذا المكان صلى فيه ومن لا فلا يتعمده وليمضي في طريقه قال وفي مغازي ابن إسحاق من زيادة يونس ابن بكير عن أبي خلدة خالد ابن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان أي رئيسهم سرير يعني سرير من خشب عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لابي العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعده قلت فماذا صنعت بالرجل هذا الرجل الميت الملقى على السرير قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر عشر قبرا متفرقة فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه عن الناس لا ينبشونه حتى لا يعلم الناس أي القبور مكانه فينبشوه مرة أخرى قلت وما يرجون منه طب الناس تنبشوا مرة أخرى ليه وليه مهتمية بهذا الرجل قال كانت السماء إذا حبست منعت منعت القطر عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت منذ كم وجدتموه مات قال منذ مئة سنة قلت ما كان تغير منه شيء قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض وكأن دانيال هذا كان من الأنبياء فهذا فيه حرص عمر رضي الله عنه وكذلك كل الصحابة علمهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في إبعاد كل طريق وذريعة وسد كل باب يؤدي إلى الشرك فلما كان الناس يعني يتبركون بجسد هذا النبي ويعني يسألون الله به وهذا باب ومدخل إلى الشرك بالله تبارك وتعالى صرف العبادة له من دون الله عز وجل فذفنه وعمى مكانه عن الناس حتى لا يعلمون ويهتدون إلى مكانه فينبشونه مرة أخرى وكذلك ينبغي على العلماء وولاة الأمور في كل وقت وزمان أن يسدوا على الناس ويقطعوا عليهم كل طريق يؤدي إلى الشرك بالله قال ابن القيم رحمه الله ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم من تعمية قبره لألا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به هم ما, بقى ما قالوش فرصة ويأخذوا هذا الرجل ويتبركون به ويدعون الله به بل يعني دفنوه وعموه على الناس ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيف ولعبدوه من دون الله هذا من يعني كبير فهم وعمق فهم الصحابة رضوان الله وتعالى عليهم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو إنكار منهم لذلك يعني هذا الفعل من الصحابة انكار منهم لهذا ال... الذي كان يفعل بهذا النبي من التبرك, التبرك يعني به والاستشفاع ال... به والاستمطار به بعد موته كل هذا قد يؤدي إلى الشرك بهذا فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات يقول شيخ الإسلام فمن قصد بقعة اللي يقصد مكان بعينه و. يتوقع حدوث الخير له عند وصول هذا المكان أو الجلوس فيه، ولم يستحب الشرع قصدها، ولم يأمر الشرع، لم يأمر الله في كتابه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بقصد هذا المكان، كما أمر بقصد مكة ويعني البيت المقدس وغيرها، قال فهو من المنكرات، أي أن هذا من الأمور المحرمة التي ينهى عنها. قال وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك يعني يذبح عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع لم يشرع تخصصها به لا نوعا ولا عينا إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها يعني إنسان ما ينفعش يقصد مكان ويخصص العبادة معينة هذا من المنكرات التي ينهى عنها لأن فيه باب إلى الغلو في هذا المكان واعتقاد البركة فيه واعتقاد أن العبادة فيه أفضل من غيره ولم يأتي ذلك في الشرع فهذا من المنكرات التي قد تؤدي إلى الشرك فيما بعد ذلك ولكن إن التفق يعني هو وجد في المكان فليصلي أراد أن يزبح, يزبح في أي مكان ولا يقصد مكان بعين كمن يزورها ويصلم عليها ويسأل الله العافية له وللموت كما جاءت به السنة يعني يبقى في القبر ما لا يجوز أن يقصد الإنسان القبور للدعاء يعني إيه يقصد الإنسان القبور للدعاء لا يجوز للإنسان أن يتحرى بدعائه القبور يريد أن يدعو ويظن أن الدعاء هناك أرجى وأقرب إلى الاستجابة هذا من المنكرات وهذا باب يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ولكن إذا كان في المقابر فلا بأس أن يدعو له ولنفسه وللمؤمنين وللمؤمنات اتفاقا هو لم يقصد ذا في نكل الدعاء ولكن لما وجد هناك ودعا دعا لنفسه ولسائل المسلمين فهذا لا حرج فيه وأما تحرر الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء, الدعاء هناك أجوب يعني أقرب إلى أن يستجاب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه انتهى كلام شيخ الله, الله قوله في الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه تحريم البناء على القبور لأن فيه أن هذا الفعل يغضب الله بل يشتد غضبه على فعله وهذا من الأدل على تحريم هذا الفعل بل من الأدل على أنه من الكبائر وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر يبقى اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور وأنبيعهم مساجد من هذه الفقرة من الحديث نستخلص تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عنده وأن هذا الأمر منهي عنه بل محرم بل هو من الكبير ينبه شيخ الإسلام عليه رحمة الله ويذكر كلام الإمام مالك في أنه كان يكره لفظ زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ الأصل أن هذا اللفظ لا شيء فيه ولكن كرهه الإمام مالك لأنه كان انتشر عن الناس أنه لما يقول زرت المقابر يعني زرتها وطفت ودعوت وقربت يعني أنه ارتبطت بأزهان الناس كلمة الزيارة زيارة القبور بالأفعال الشركية فكان يكره أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لألا يعتقد السامع أنه زورته بمعنى الزيارة المنتشرة في وسط الناس يعني صفته به وتمسحته بالقبر ودعوته ودعوته من دون الله وغير ذلك قال ورابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرائط ملاتة والعزة قال كان يلدت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان يلد السويق للحاج يعني للحجاج يلد لهم السويق يعني يصنع لهم هذا الطعام الذي يسمى سويقا دقيق مخلوط بماء وسمن وغير ذلك وكان يطعمه الحجاج فلما مات قيل أنه عبد قبره اللي معتقدوا فيه من الصلاح وقيل أنه كان ينشر هذا الطعام على صخرة فلما مات يعني زينوا تلك الصخرة وتقربوا إليها بالقربين وسموها اللات والصحيح أن اللات مشتقة من الله مشتقة المشركون من الله وكانت العرب كانوا يعبدون الملائكة ويظنون أنها نبي يظنون أنها بنات الله ولكنهم لا يرون الملائكة فجعلوا مكانها أجسادا يتقربون إليه فسموا اللات والعز ومنان واشتقوا لها أسماء مؤنثة من أسماء الله تعالى الله عن ذلك فأسموا اللات من الله والعز من العزيز ومنات من المنان فهذا أصل التسمير والمناسبة للترجمة مناسبة الأثر لعنوان الباب أنهم غلوا فيه لصلاحه إيه الأمر السبب الذي دعاهم إلى في هذا الرجل لكونهم ظنوا أنه صالح فغلقوا فيه فعبدوا قبره وعبدوا الحجر الصخرة التي كان ينشر عليها طعامه بعد موته حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين والعزة كذلك كانت شجرة عليها بناء وأستار وكان لها سذنة بين مكه والطائف وكانت قريش يعظمونها حتى أن أبا سفيان يوم واحد قال لنا العزة ولا عزة لكم قال في متن الباب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اللفظ الصحيح من هذا الحديث زوارات القبور القبور هذا صحيح الشيخ البين وضعف لفظ زائرات القبور وأورد شيخ الإسلام هنا كلام طويل في الدفاع على أن زيارة القبور للنساء محرمة على الإطلاق وصحح الروايتين زائرات وزوارات وقال أن الترخيص كان يعني رخص للرجال فقط بعد المنع والصحيح في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى نهيا عاما للرجال والنساء عن زيارة القبور ثم قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكركم الآخرة والأصل أن الرجال أن النساء شقائق الرجال وأن الأوامر في الشرع تتوجه إلى الرجال والنساء إلا إذا أتى مخصص وكان النهي عاما على الجميع فلما جاءت الـ الـ الإباحة كانت على الجميع أيضا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبت عنه أنه قال لعن الله زوارات القبور فهذا قدر زائد أي أن النساء لا يسمح لها بكثرة الزيارة على خلاف الرجال لما في قلوبهن من الضعف ولما يعني فقد يؤدي ذلك إلى تجدد الأحزان عندهم بسهولة ويسر فقد يتلفظنا لا تجوز أو ينوحنا ويبكين وكذلك حتى لا يزاحمنا الرجال في مثل هذه الأماكن فالصحيح أنه يجوز زيارة القبور للنساء ولكن يعني على مسافات وأوقات متباعدة ولا تكثر من الزيارة فإذا كأكثرت من زيارة القبور وسميت زوارة فهذه تقع تحت اللعن والعياذ بالله والعلة في الحديث فإن تذكركم الأخرة وهذه العلة منطبقة على الرجال والنساء أما شيخ الإسلام فكان يرى فيرى أنها, أنها ممنوعة على يعني للنساء أبدا هو الصحيح الذي قلنا إن شاء الله قال المتخزين عليها المساجد والسرج أي الذين يبنون عليها الأبنية والسرج يعني الإضاءات والقناديل وغير ذلك كلمة السرج هذه يعني شزة ليست بصحيحة ولكنها أيضا من الأمور المنهي عنها لأنه من باب الغلو في القبور يقول الإمام الصنعاني عليه رحمة الله في كتابه تطفير الاعتقاد فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاء إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ كبير ويزوره الناس الذين يعرفون يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هدف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم يعني بيقول إن معظم القباب والمشاهد دي اللي بناها الولاو السلاطين والناس يعرفون من فيها ويزوروه الزيارة الشرعية فترة من الزمن كما حدث مع قوم نوح فلما يموتون قال حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر وأرقيت عليه السطور وأرقيت عليه الأوراد والزهور فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السادة الحجاب بتوع القبر بقى يكذبون على الميت بأنه فعل كذا وكذا وشف فلان وكشف الضر عن فلان وأعطى فلان حتى يغرس في جبلته كل باطل حد من نستعتقد كل الاعتقادات الباطلة في صاحب هذا القبر والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك وسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة قال ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة يعني العلاقة بين الحديث وعنوان الباب أن هذا من ذرائع الشرك الغلو في القبور وتشيدها وإقد عليها القناديل والمصابيح وتزينها بالورود وفرشها بالفرش كل هذا يعظمها في نفس من يراها وقد يأتي على الناس يعني جهال يدعون أنهم لما دعوا هذا القبر حدث لهم كذا وكذا ورأوا رؤى إلى آخر هذه الخرافات فيعتقدون أن لصاحب القبر منزله فيدفعهم في ذلك إلى التقرب إليهم وصرف العبادات إليهم فينشأ الشرك والعياذ بالله قال فيه مسائل تفسير الأوثان الوثن كل ما عبد من دون الله والوثن يعم كل ما عبد من دون الله من الأصنام سواء كانت على صورة كالأصنام أو غير صور أو غير صورة كالأحجار والأشجار والصنم هو كل ما عبد من دون الله وكان على هيئة كائن حي على هيئة مصورة إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك تفسير العبادة وأن عبادة هذه القبور كانت بالعقوف عندها والطوف بها وتعظيمها ودعائها من دون الله المسألة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخف وقوعه يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من اللهم لا تجعل قبري وسناً يعبد فلم يكن يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شيء يخشى وقوعه فعلا هذا دليل على أن القبور إذا غلى فيها الناس عبدت من دون الله وهذا واقع عبدت قبور كثيرة من دون الله تبارك تعالى وقع الشرك في هذه الأمة أي نعم الله تبارك تعالى يحفظ مجمل الأمة فلا تشرك ولكن واقع الشرك فيها فهذا مما يوجب الحذر تكلمنا عن مسألة إيقاد القبور إنارة المقابر إنارة عامة حتى يتيسر على الناس الدفن ليلا أو إن كان هناك طريق بالمقابر أو لألا تقع فواحشة في المقابر بالليل وتكون مأوى لل يعني للمفسدين هذا أمر لا حرج فيه بل هو من الأمور الحسنة ولكن المنهي عنه إقاد قبر بعينه تزيينه بالأنوار وغير ذلك مسألة الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبر الأنبياء مساجد يعني لأنه يوصل إلى العبادة خاز القبر الأنبياء مساجد ويتعبد إلى الله عندها هذا باب ومدخل إلى عبادة غير الله ذكر شدة الغضب من الله كناية على أن هذا الفعل مجرم وكبير كبير من الكبائر لأنه باب إلى أعظم الظنوب وهو الشرك إلى الله مسألة السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان كانوا يعبدون اللات بالعكوف عندها فدل هذا على أن العكوف عند القبور من عبادة غير الله تبارك تعالى لأن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد معرفة أنه قبر رجل صالح أن اللات كان قبر رجل يعني يزون نسفين ف فعبدوه من دون الله وقلنا أن يعني العزة واللات ومناء الصحيح أنهم كانت أصنام ترمز إلى الملائكة لأنه كانوا يعتقدون أنها بنات الله والعزو بالله ولذلك اشتقوا لها أسماء من أسماء الله تبارك تعالى أنه صاحب اسمه صاحب القبر وذكر معنى التسمية التي كان يلد السويق للحجاج لعنه زوارات القبور أي كثيرات الزيارة لعنه من أسرجها أي أنارها وزينها وأحطها بهالة حتى يفتتن الناس قال باب ما جاء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى, أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدة ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم أو حيث كنتم هذا الباب يبين شدة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في حمايته التوحيد ووضع أسوار عالية حوله حتى لا يتعده الناس إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ووضع مسافات بين الناس وبين الشرك حتى لا يقع في الشرك الذي حرمه الله عز وجل وسدّه كل طريق يوصل إلى إلى هذه هذا الفعل القبيح الذي يخلد صاحبه في النار إن فعله بعد ما علمه ومات مصرا عليه فقال قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه هو رب العرش العظيم يقول ابن كثير يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعني من جنس العرب وكذلك من الجنس البشري حتى يسهل التعامل معه كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغير بن شعب لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه عزيز عليه ما يعني يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بعث بالحنيفية السمحه يعني هذا الحديث ضعيف والصحيح أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحه حسنه الشيخ الألبني لغيره عليه رحمة الله وفي الصحيح إن هذا الدين يسر الحديث صحاح الشيخ الألباني في سنن النسائي وشريعته كلها سمحه سهلة كاملة يسيرة على من يسره الله عليه حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما حديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم أيضا صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بالمؤمنين رؤوف الرحيم كما قال تعالى أخفت جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوق فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة وهي قول فإن تولوا أي عما جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم يقول الشارح قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أنه أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها أي نهاهم عن الغلو في القبور وتعظيمها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها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 لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها قرآن بل اجعلوا من صلاتكم لبيوتكم وقرأوا في بيوتكم القرآن قال شيخ الإسلام يعني لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فالإنسان مأمور بأن يقرأ ويصلي في بيته ومأمور ألا يتحرى يعني القراءة والدعاء في المقابر ولا يصلي في المقابر وفي الصحيح في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أيضا مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه فمن هذا يؤخذ أنه لا يجوز الصلاة لقراءة القرآن في المقابر لا تجعل قبر عيدا العيد يعني اسم لما يعود ويعتاد سواء كان ب ب ب بمرور أسبوع أو شهر أو سنة أو عام فالمكان اللي يعني يقصد في وقت مخصوص هذا يسمى عيد لذلك لذلك الجمعة صلاة الجمعة عيد لأن تعود وتتكرر كل أسبوع الشيخ الإسلام تامي عليه رحمه الله يقول العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد أي حاجة فيها اجتماع عام على وجه معتاد متكرر يسمى عيد. قال ابن القيم العيد ما يعتاد مجيئه يتكرر مجيئه وقصده يا إما هو بيتكرر في المجيء في الاتيان يا إما الناس بتكرر القصد القصد إليه من زمان ومكان وما من المعاداة والاعتياذ. في أعياد زمنية أعياد مكانية العيد الزماني زي العيد الأضحى وعيد الفطر. العيد المكاني زي مشاعر الحج مكان يقصد ويتكرر الزيارة إليه كل عام قال فإذا كان يقول ابن القيم فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة يبقى المكان اللي يقصد للعبادة ويتكرر المجيء إليه يسمى عيد كما أن المسجد الحرام ومنة ومزدلفة وعرفة والمشائخ جعله الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام العيد فيها عيدا وكان للمشركين أعياد زمنية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منها كما عوضهم من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنة ومزدلفة وعرفة والمشائخ هذا كلام في غاية الجمال في النهي عن جميع أعياد المشركين الزمنية والمكانية. وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم يقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل ويبلغني ثوابه و إيصال أن فلان سلم عليك أن في هناك ملائكة توصل السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا والاتيان إليه في أيام مخصوصة بهيئات مخصوصة حتى لا يصير وسنا يعبد من دون الله قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا تقدم الكلام الشيخ الإسلام على هذا الحديث يعني لا تجعلوها قبورا فتتركوها خالية من الصلاة فيها والقراءة فيها فينبغي على الناس أن يجعلوا من صلاتهم في بيوتهم صلاة السنن صلاة الرجل حيث لا يراه الناس بخمس وعشرين درجة كما جاء في الحديث وخير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة يقول الشيخ ابن سامين عليه رحمه الله حتى المسجد الحرم حتى المسجد الحرام. قال عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أينما كنتم هذا الحديث فيه نظر ولكن لو طرق متعددة قد يتقوى يعني ببعضها فشيخ الإسلام ينبئ أنظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وهم أهل وأهل البيت الذين لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الضر يعني أضبط نسل هذه السنة لو كان هناك فيها شيء أهل المدينة خصوصا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما هم الذين ينهون عن ذلك دليل على أنه لم يكن مشروعا بحال الاتيان إلى القبر والتعبد إلى الله هناك يقول شيخ يعني قال سعيد بن منصور يحكي قصة الأسر يقول حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداهم وهو في بيت مك فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلما إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم يعني الدعاء لا يقصد الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة ويسلم. لما تدخل المسجد سلم دعاء دخول المسجد ولا تقصد لا يقصد ذهب عند القبر السلام عليك يا رسول الله في كل مرة هذا لا يفعله إلا من كان جاء من خارج المدينة في حج أو عمره ويزور المسجد النبوي بعدما يدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين يذهب إلى قبر الله وسلم ويسلم عليه وسلم على بكر ويسلم على عمر أما اللي ساكن في المدينة مش كل ما يدخل المسجد يذهب إلى القبر ويسلم عليه وسلم هذا ليس سنة بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر عيد يعني يتكرر, يتكرر الذهاب إليه والمجيء إليه قال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيد ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي أي أينما كنتم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم أينما كنتم يبلغ سواب الصلاة ويبلغ الصلاة نفسها والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يعني الأندلس مع كونها كان يضرب بها المثل في البعد بعيدة وأنتم بالمدينة أنتم وهم بالنسبة لبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام سواء ما فرق. فاللي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه في مصر كما كما يسلم عليه وهو في المدينة يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الكلام عن الدعاء قصد القبور من أجل الدعاء يقول ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي عنه منهي عنه ليصلي منهي عنه يبقى قصد القب... مش كل ما يدخل المسجد يذهب إلى القبر ليسلم بل إذا دخل أي مسجد في الدنيا يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لأن ذلك لم يشرع وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكون يفعلون ذلك قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر السلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم عنه في قوله لا تتخذوا قبر مسعيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم أو أفتاهم بعض الشياطين قد تسمع الإنسان بعض الكلام والأصوات وكأن اللي في القبر بيرد عليه وبيجاوبه هذا يفعله الشيطان ليغري الإنسان بعبادة من في القبر والعياذ بالله والقبور التي يعني يذهب الناس إليها للذبح والنزر والطواف تحضرها الشياطين وتوهم الناس بأشياء وتريه في منامه أنه يعني أخذ الأجر الكبير وأن الولي الفلاني لما زاره أته في المنام وقال له يعني حنأه بهذه الزيارة أو مدحه أو أنه لما غاب فترة عن الذهاب إليه يجير في المنام في صورة يعني كأنه هو الولي أنه زعلن منه أو غضب عليه حتى يدفعه إلى أن يأتي كل هذا من فعل الشياطين والعزو بالله قال ولكن الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت مرتفع يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأظلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموت خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رأيهم في ليلة المعراج كل هذا من فعل الشياطين قال والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله قال عبيد الله ابن عمر عن نافع كان ابن, عمر كان ابن عمر إذا قادم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم ينصرف قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر الدعاء إذا سلم كما يفعله الكثيرون قال شيخ الإسلام لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بيدعاه وقال في المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي يعني ينصرف ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لألا يستدبره وحتى إذا استدبر القبر لا شيء فيه إذا أتى أحدنا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليس من أهل المدينة يذهب إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف ويدعو الله تبارك وتعالى هو مستقبل القبلة ولا هو و ولا يكون مستقبل القبر. وفي الجملة اتفق العلماء على حرمة يعني شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة فلا يجوز السفر لزيارة مكان. بقصد, بقصد العبادة إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس فقط هي دي الثلاث أماكن اللي يجوز للإنسان أن يسافر إليها من أجل العبادة وأنه يعني يتعبد إلى الله عز وجل بذلك أما زيارة القبور فلا تحل بالسفر يعني ما ينفعش إنسان عايز يعني يأخذ أجر زيارة القبور فيسافر للمقابر معينة لا أي مقابر يعني فيها هذه الطقطة فيها هذه المسألة وهذا الأمر أراد أن يتذكر آخره يذهب إلى أي مقبرة ويدخل فيها يتذكر حال الموت أما أن يسافر من أجل المقبرة فهذا دليل على أنه يقصد هذا المكان بعينه هذا لا يحل وقد وردت أثار عن بصر بن أبي بصر الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة المساجد ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا، ومسجد الأقصى حديث صحيح في صحيح في الجامع هذه الثلاث أماكن فقط التي يعني تقصد للعبادة فيه ويقصد السفر من أجله فلا يجوش شد الرحال إلا إلى هذه المساجد السلاسة قال فيه مسائل تفسير أية براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحة أمته بذلك حذرهم كل الحذر وبين لهم كل الطرق وسد عليهم كل أبواب التي تؤدي إلى الشرك إبعاده أمتي عن, حم... عن هذا الحمى غاية البعد حمى التوحيد فلا يقربون من الشرك ذكره... ذكر حرصه علينا رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال زيارة المسجد النبوي من الأعمال الفاضلة والصلاة فيها يعني بألف صلاة ولكن لا يقصد زيارة القبر نهيه عن الإكسار من الزيارة أي لا تجعل قبر عيدة ثاني كذا، ثانية بعد إذا حكى سؤال تاني. قول إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذا النهي هو اللي منسوخ بالحديث ده. فزوروها فزوروها نهى نسخ النهي عن زيارة المقابر. أما قوله لعنى الله زورات القبور هذا تقييد للنص للح... للح... للح... ده أن النساء م... م... لا يسمح لهم بكسرة الزيارة بل يعني الزيارة على أوقات متبعية سلام Amu a shot. بعد الحمد لله على رسول الله صلّى الله الله عليه وسلم قال المسألة الخامسة نهي عن الإكثار من الزيارة أي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. مسألة الثالثة حثه على النافلة في البيت. المسألة السابعة أنه متقرر عنده أنه لا يصلى في المقبرة لأنه نهى أن يجعل البيت كالقبر بل يصلى في البيت. فهذا دليل على أنه لا يصلى في المقبرة. سأل الثامن تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه إن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب من أراد أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عليه فيصلي ويسلم عليه من أي مكان هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن يكون بجانب القبر. سأل التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه وفقط يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله تبارك وتعالى له ملائكة تبلغه صلاة وسلام أمته عليه فقط أما بقية ما يجري في الدنيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلمه ومن الأدلة على ذلك فإنك لا تدري ما أحدث بعدك كده نكون أنهينا الباب بإذن الله المرة القادمة باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوسان وده آخر باب في المجلد الأول وده يكون كده برضو القدر المطلوب في في سنة أولى إن شاء الله يعني نلتقي فيما بعد بإذننا سبحانك الله وربنا ورحمةك أشهد الله أنت أستطيع مرة جاء إن شاء الله برّى بالوالدين لدعاهن صلّى الله عليهما Yes, sir. الله اكبر الله Evet yeah. Sen yavru İzlediğiniz Allah Allah Son yavrumuzdur. Lord, yani <gülüyor> o и наоборот.